حكمة الله عز وجل وعدله في إثابته عباده لقوله قوله فأثابكم غما بغم والعدل ظاهر جدا إذا جعلنا الباء للبدل والحكمة ظاهرة إذا جعلناها من مصاحب أو بمعنى على لأن هذه العموم التي يتلو بعضها بعضا يخفف بعضها بعضا ومن فوائد الآية إثبات الحكمة إثبات حكمة الله عز وجل في أفعاله من قوله لكي لا فإن اللام هنا للتعليل وهذه المسألة عن إثبات الحكمة لله في أفعاله وأحكامه الشرعية ينفيها من؟ الجهمية ينفونها بل والأشعرية أيضا ينفونها ويقولون إن أفعال الله لا تعلل لأنه لأنها لو عللت لكان يفعل لغرض ولأنها لو عللت لصح أن يتوجه السؤال إليه عنها قال ها، لما فعلت والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقد بينا فيما سبق أن, أن نفي العلة أو نفي الحكمة في أفعال الله يعد تنقص لله عز وجل لأنه إذا انتفت الحكمة في أحكامه الشرعية أو القدرية صار تحكامه عبثا ولعبا وقد أبطل الله تعالى ذلك في عدة آيات أشدها قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار ومن فائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يحب من عباده أن لا يحزن لأنه قدر الغم بالغم من أجل أن لا يحزن وذلك لأن الحزن يحدث للإنسان انقفاضا انقفاضا ربما يمنعه عن كثير من المصالح وربما يحدث له عقدا نفسية والإنسان ينبغي أن يعوج نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان صدره من ونفسه من بسطة أنه يعني يكون مستريحاً قابل للتفهم والتفهيم وإذا كان محسون تجده تجله لا يحب أن يكلمه أحد فضلاً عن أن يكون له تفهيم أو فهم ومن فوائد الآية التربية العظيمة للعباد وهي ألا يحزنوا على ما فاتهم إذا فاتك خير تظنه خيرا لنفسك فقل قدر الله وما شاء فه وكذلك إذا أصابك ما تكره قل قدر الله وما شاء فعل وعلم أن الحزن لا يرد الفائت أبدا وإنما يزيد الإنسان بلاء ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات علم الله عز وجل الواسع لكل معلوم لقوله والله خبير بما تعملون ومن فوائدها وجوب الحذر من المخالفة مخالفة الله عز وجل وجهه أنه إذا كان خبيرا بعملنا فإن ذلك يوجب لنا أن لا نخالفه لأننا إن خالفناه علم إذا خالفناه علم وإذا علم فسوف يحاسبنا ومن فوائد الآية الرد على الجبرية من قوله تعملون ووجه ذلك أنه أضاف العمل إليهم والجبرية يقولون ان الإنسان لا يعمل لا يفعل شيء باختياره ومن فوائدها الرد على غلاث القدرية من قوله خبير لأن غلاث القدرية ينكرون علم الله بفعل العبد ويقول لنا الله عز وجل لا يعلم ما فعلها لكن إذا فعلها علم بها نعم ثم قال عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاسة ثم للترتيب بمهلة أنزل من الله عز وجل أنزل عليكم من بعد الغم المراد بالغم هنا جنس الغم فيشمل الغم بعد الغم كل الغمم السابقة من بعد الغم أمنة نعاسم أمنة يجوز في إعرابها وجهان الوجه الأول أن تكون مفعولا لأجله والثاني أن تكون مفعولا به لأنزل. فعلى الوجه الأول يكون نعاسا مفعول أنزل وعلى الثاني يكون نعاسا بدلا أو بيان من أمن نعم وآمنه بمعنى أمن أم يعني أنزل عليكم من بعض الأمن أمنا أمنه وأمنه معنى واحده ما هذا الأمن قال نعاسا والنعاس مقدمة النوم وهو دليل على طمأنينة القلب لأن الخائف درحمن الخائف ينعس الخائف ينعس ولا لا بشي يفعل نعم لا لا الخائف لا يمكن أن ينعس لأن قلبه يرجف مضطرب لكن الآمن المطمئن ينعس ولهذا قال نعاسم يغشى طائفة منكم وفي قراءة تغشى طائفة منكم فإذا كانت القراءة يغشى فالضمير يعود على أمنه وإذا كانت في القراءة يغشى فالضمير يعود على نعاس طيب يغشى طائفة منكم أي يصيب يصيب طائفة والغشان في الأصل التغطية ومنه قول سعى و على أبصارهم إشاعة وقوله يغش الليل النهار لكن قد يراد به مجرد الإصابة، وقد يراد به مع الإصابة أنه إذا غشهم يعني شملهم جميعاً يغش طائفة منكم الخطاب للمؤمنين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني فلا يغشهم فلم يغشهم الناس يغشهم الناس لماذا؟ لأن أنفسهم قد أهمتهم أوقعتهم في الهم أوقعتهم في الهم لأنهم يقولون ماذا ندري ما يكون ويخمسون ويسدسون والذي هكذا حاله لا يأتيه النوم ولا يقربه النعاس ولهذا قال قد أهمتهم أنفسهم وطوى ذكر ترك عدم النعاس فهو ذكره لأنه يعلم من حالهم فإذا كانت قد أهمتهم أفسهم فإنه لا يمكن أن يناسب طيب يقول قد أهمتهم أفسهم يظنون بالله غير الحق جملة يظنون يجوز أن تكون خبرا ثانيا لقوله وطائفه أين الخبر الأول ها؟ جملة قد أهمتهم أنفسهم، يعني وطاعفًا يظن أهمتهم وسوم، وكذلك يظنون بالله الحق، ويجوز أن تكون أن يكون يظنون في موضع نصب الحال من الضمير في أهمتهم، يعني أهمتهم حال كونهم يظنون بالله غير الحق. يعني يظنون بالله سبحانه وتعالى ظنا غير ظن الحق فما هو هذا الظن يظنون أشياء كثيرة يقولون مثلا هل لنا من الامل من شيء ايش همتهم الهه الهه اللي بعد اللي بعد التاء نعم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظن مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل حقيقة وأنه لا نصل للإسلام بعد هذه الهزيمة وأن الدولة ستكون الكافرين وما أشبه ذلك من الظنون الفاسدة ولا شك أن هذا ظن مبني على الجهل ولهذا قال غير الحق ظن الجاهلية فبدأ ببطلان هذا الظن أولا ثم بين أنه صادر عن عن جهل ولهذا قال ظن الجاهلية أي ظن أهل الجهل لأن من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأحكامه لا يمكن أبدا أن نظن به هذا الظن أن الله يدين الحق الباطل على الحق وأن الله لا ينصر رسوله لا يظن هذا الظن إلا من لا يعرف الله عز وجل، ولهذا قال يظنون بلا غير الحق ظن الجاهليين. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هل نعم جملة يقولون يصح أن تكون خبرا ثانيا أو ثالثا ثالثا لطائف، ويصح أن تكون حالا من يظنون من الواو في يظنون. يظنون حال كونهم قائلين وقوله يقولون بألسنتهم أو ب... ب... بقلوبهم نعم نعم يحتمل الأمران يحتمل الأمري يحتمل أنهم يقولون في أنفسهم ويحتمل أنهم يقولون بألسنتهم يعني يقول بعضهم لبعض هل لنا من الأمر من شيء وأيهما أقرب يا وليد ما هو الثاني أصابك المعاس نعم آخر واحد وهو يقول بعض نعم ما وجه قوته عندك حديث عن الصحابه اظن ان طلحه لما قال اني كنت انعس في كما في الآية هذه فسمعت صوت أحدهم وهو مؤتبه وشيء وكذا يقول, يقول هذا القول يقول ما لنا من الامر شيء اي طيب هذا لكن هناك دليل من الآية يقول يخون في انفسهم ما لا يمكن لا نعم أحسنت الأصل في القول إذا أطلق فهو قول لسان وإذا كان قول النفس لابد أن يقيد كما قال الله تعالى ويقولون فيه أنفسهم لولا يعدّ بناله من ما نقول واضح حجيم؟ فإذا تكون الآية دالة على أن هذا القول صادر منهم بألسنتهم واضح طيب إذا قال قائل أنتم تقولون إن القول إذا أطلق فهو قول اللسان فكيف تجيبون عن قول تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم نعم من باب التأكيد ولإيقاب قوله ما في ما ليس في قلوبهم نعم طيب يقول يقولون هل لنا من الأمر من شيء هل هنا الاستفهام لكن هل المراد الاستفهام الانكار كأنهم يقولون هل نحن روجعنا هل نحن هل شاورونا أو أنهم ينفون يكون السلام للنفي يعني يقول ليس لنا من الأمن شيء ننظر ما الذي يؤيده سياق الآية يقول هل لنا من الأمن بشيء قل إن الأمر كله لله هل يؤيد أن هل بمعنى ما أو أن هل بمعنى الإنكار أي أنهم ينكرون أنه لم يرجع إليهم بشيء نعم سياق الآن يدل على الثاني وأن هؤلاء أخذوا على القيادة في هذه الغزوة أخذوا عليها أنها لم تراجع وقالوا هل لنا من شيء نعم فقال الله عز وجل, عز وجل قل إن الأمر كله لله ويؤيد هذا إذن قوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا يعني لو كان لنا من شيء ما حصلت هذه العزيمة إلى آخر الآيات فالظاهر للنال الاستفهام هنا ليس للنفي كما ذهب إليه بعض المفسرين ولكن معناه الإنكار الإنكار على قيادها أنها لم تراجعهم في هذا الأمر يقول هل لنا من الأمر من شيء الأمر هنا واحد الأمور أو واحد الأوامر الأول يعني هل لنا من أمور الحرب شيء؟ ليس لنا ما ما وجهه إلينا شيء من أمر من أمر الحرب، فكأنهم يريدون أن يتنصلوا مما حصل ويقول لأن ما رجعنا ولا رجع إلينا ولا أخذ أرائنا. قال الله عز وجل: قل إن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله فيها قراءتان كله وكله أيهما أرجح يا هداية الله الظاهر كله لأنه خبر نعم لا. الخبر لله لا شك كله, كله وكله لأنه تأكيد النصب النصب <تصفيق> نعم هو كما قال توكيد نعم. طيب أنا أقول كلاهما راجع نعم إلى أنهما قراءتان سبعيتان فإذا كانت كله صارت كله منصوبة على التوكيد توكيد الأمر إن الأمر كله لله وعلى قراءة الربح تكون الأمر اسم إن وكل مبتدا ولله خبر والجملة من المبتدى والخبر خبر إن خبر إن طيب على كل حال الأمر هنا الأمر كل لله يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي فالأمر الله عز وجل كله هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء حسب ما تقتضيه الحكمة سواء كان هذا الأمر كونيا وهو الذي يقول الله له كن فيكون يقول الله فيك كن فيكون أو شرعيا وهو الأمر الموجه لمن للعباد افعلوا أو لا تفعلوا كل لله كما أن الحكم كله لله قال الله تعالى يقولون نعم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم أي يضمرون في نفوه في نفوسهم ما لا يبدونه للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله يعلم ولكن الله يعلم وهذا يعد شك مما جرى من الصحابة رضي الله عنهم ووهو أمر لو, لو تركوه لكان أفضل لو كانوا يصالحون للرسول عليه الصلاة والسلام ويصالحون لكان خيرا من كونهم يتكلمون فيما بينهم ويخفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ليس لجميع الصحابة لمن؟ لطائفة لا لطائفة منهم لأن المنافقين كلهم رجعوا قبل أن يصلوا إلى أحدهم إن بقي فقد بقي الناس قليل قليلون لكن ظاهر الآية حيث قال يا عشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أفسهم أن هذه الطائفة من المؤمنين مع أنه ربما ربما يقول لي قائل بل إن الآية تدل على أن هذه الطائفة ليست من المؤمنين لأنه قال يا طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم ولم يقل وطائفة منكم لكن الذي يرجح الأول التقسيم يا ياشى طائفة وطائفة قد أهمتهم والمفسرون مختلفون في ذلك على قولين القول الأول أن هذه الطائفة طائفة من المنافقين والقول الثاني أنها طائفة من المؤمنين لكنهم ضعافوا الإيمان لكن ضعاف الإيمان طيب <تصفيق> نعم إيه ك أفضل أفضل الرسول جاب ضعف هناك كانت خمسات ايش هو كان كان قال بعد أن فره صار في المؤخره بعد أن فره صار في المؤخر <تصفيق> <تصفيق> لاهو في مكان الان تصور الان انهم الان في في فهربوا منها والرسول بقى ايش صار صار في اخرى انا عبد الرحمن شفت فطايف فته الله ان بص قال انهم لم يسبهم الناس لانهم اهم وان بصهم الله هذا يا يعشيمه النعاس فطائف أهمتهم أنفسهم لم يعشيمه النعاس لم يعشيمه النعاس لأنهم ما هتموا بأمره صلى الله عليه وسلم هم صح. صح. صح. <تصفيق> قد أهمتهم أنفسهم يعني أنهم أَنانيو يعني إقاومهم لأنهم دم يهموا الله صلى أصاب أصابهم النعاس لأن النعاس أمر من الله سبحانه إن عاصد الأشيك على على القلب وارتفاع الخوف عنه، له والذي قد همته نفسه، فإنه لن لن ينأص. إشلون ينأص هذا الشيء؟ أن هذا لما لم يهمل الإسلام يهمل صلى الله عليه وسلم جازهم في في الدنيا بأن لا ما ما أحسن إنه هذا الشيء واقع كل إنسان يهمه نفسه في مثل هذه المواطن. لا يمكن من الصرق الله إلى أنه ي Mysterio, ولم ي条ح They were Warmth. يجنون أن ت Hans Om�� french give your الله so to head up from it. قولنا للم نفسذ مجردين ما زلتها بماذاSteek and then bind to his robe عن pods at talking to them so, and then they are bringing their willing to us, قولنا أقول أن في صرف الله صرفهم مع أن قتلهم الكفار لمدة لله للم sapage.. الحكمة. الحكمة إن إن حتى يكون هذا تربية لهم. لأن سبب ذلك أنهم تركوا مكان. كما قال حتى إذا بسّلتم جبنتم وتنازعتم في العمر وعصيتم من بعد ما راكم تحبون. كل هذه ثلاثة من من أسباب الخذلان. لا ولا ماذا تقولون؟ يسأل يقول نصب الفعل لكي لا تحزن هل هو بكي ولا باللام تقول؟ ولا باللام. ها؟ بعضهم يقدر أن مغمرة بعضهم يقول نصب بكي. عند البصريين باللام وعند الكوفيين بكي يقولون إذا ذكرت اللام وكي فالنصب بكي وإذا ذكرت كي وحدها أو لام وحدها فالكوفيين يقولون إن الحرف هو النصب والبصريين يقولون النضمرة يعني إذا اجتمع صار النصب لكي مباشر ولا هل يجب الله نعم لا تحزنوا <تصفيق> قولنا إن يعني المصيبة سبب مصبرة نعم ما يكون هذا شخص يعني يدل على أن يدل على أن قلوب تعالى يعني غم بغم من البال مصحبة على بال هذا إنسان إيه ما ي... نعم ما ما يمنع أن يكون هذا ويمنع أيضا رم... أن سببه غمهم للرسول بمخالفة أمر يكون لما خالف الأمر حصل غم ثم حصل غم حصل غم نعم محمد. نرى <تصفيق> بعض المفسرين أن هناك فرقا بين الأمن والأمن. نعم. هو أمن أمن يعني هو أمن مؤقت يكون بعده خوفه كما في الآية. نعم. والأمن يكون أملا مطلقا كما بقوله تعالى أولئك لهم الأمن وهم يتدون الجنة. نعم صحيح. لأن الأمن مصدر وال هو مطلق يشمل قي الكثير أما أولئك لهم الأمن فهي فيها آل الدالة على كمان والاستغراق لكن لو قلت آمن أمناً ما يدل على أنه دائم أو أمنة ما يدل على أنه دائم فالظاهر القول الثاني لا فرق. ولهذا فسره الكثير من الفسرين قال الله يعني أمنة نعم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 قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين قطب عليهم قتل إلى نضاجيم وليبتلي الله ما وليبتلي. في... وليبتلي وليبتلي الله وليبتلي وليبتلي الله وما في صدوركم ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.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 تفسير الآية على قوله تبارك وتعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قول يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون جملة يقولون تفسير للذي يخونه والقول هنا قول باللسان لأن القول إذا أطلق فهو قول اللسان واضح؟ طيب يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا أضن ناقشنا في مسألة ما ناقشنا من أين من تسعدون طيب قول الله تعالى تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدوكم في أخلاقكم فأثابكم غمّاً بغم نأخذ من هنا قال فأثابكم غمّاً بغم ما معنى الإثابة هنا؟ إثابة هنا بمعنى الجزاء بمعنى الجزاء يعني جازاكم طيب هل يطلق الثواب على الجزاء بالعقوبة؟ لا يطلق الله تعالى هلثوى بالكفار وما كان يفعله؟ يطلق لقوله تعالى هلثوى بالكفار ما كانوا يفعله؟ <تصفيق> وإذا جمع الثواب والعقاب، الثواب على الثواب على الخير، صار الثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. طيب. قولوا تعالى أثابكم غمًا في غم. الباء الله. إيات ثلاثة. نعم. إما على المصاحبة وإما على بدل يعني بإمّا على العواج وإما بإمّا على العلاء وكل يصلح هنا كله يصحون. على القول بأنها للمصاحبة ما معناها؟ يعني غم وملقب غم نعم يعني متصل بغم نعم ونوم ليس المراد غم أنغميني فق... فقط طيب أذكر مثالا لغميني من ذلك خلف ثلث الجيش عند مسيري الى عرافة الحق <تصفيق> صغير وإشاعت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل نعم. وإصابة رسول الله إصابة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك عندما كان لهم النصب والمعركة انقلبت الجائر عليه فوات النصب يعني. فوات النصب هل الثلاث هل الثلاث النبي رأى نبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قتل الحمزة كثير من الشيوخ. إينه. قتل عدد من رجال المسلمين. نعم. الجيش. ملافعتهم. هذا هذا قبل الإصعاد. نذكرناه لكنه قبل الإصعاد. مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. مخالفة للرسول. هذا في غم. هذا واحد هي الخمسة هذه أي طيب ممكن أن نقول إن الخامسة ظهور المشتكيين عليهم لأن فاتهم النصر والمشتكون منهزمو ظهروا عليهم وصعدوا على الجبل وقاموا يتكلمون يقول أبو سفيان فيكم محمد يكون ابن ابنه بقحافة فيكم عمر حتى افتخر ب بصنمه وقال يعلوه بها هذا من الغم لا شيء إذن الغموم كثيرة الغموم كثيرة طيب قوله تعالى لكي لا تأسوا إن أخذنا الفوائد من قبل أخذنا الفوائل لتصعدون لتصعدون حموني بشي الله أخذنا, أخذنا فوائد تصعدون يا شيخ بس تصعدون فقط هذه الآية. الآية كلها ثم أنزل عليكم بعد الغم هذه ما بعد أخذنا فوائدها طيب أجل إذن نناقش هذه نعمل رواديك إن شاء الله قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فات لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا ولا ما أصابكم يلا فهد لكي لا تحزنوا اللام لا من التعليق وكل شيء هنا نستطيع ولا تصلح للتعليل في هذا السياق لا تصلح ماذا تقولون صحيح طيب هل هي الناصبة بنفسها أو على تقدير الناس هي بنفسها لماذا لا إذا سلقتها لا مجر مم. تكون تتعين هي مصطريفة. تتعين تكون مصطريفة في تصل بنفسها. تمام. هذا التعيل لكي لا تأسو لكي يتحزن ما مناسبة لما قبلها. إذا لكي لا تحزن ويان إذا حزن تعيل عدم الحزن إيه لأن قال أثابكم لكي لا تأسو. نعم لأن الحزن والغم هذا لا يفيد شيء. كيف؟ كيف لا تحزن؟ نعم لأنهم إذا إذا المصاعب الواحدة الأخرى إن الكبيرة راحت خف في الصغيرة. نعم. مثلاً لقى النبي عليه الصلاة والسلام كان أكبر مصاعب عليهما عند اكتشفوا إسوانه لم يقتل خفف هزيم وقع هزيم في وقع الهزيمة في ما سبق من الغم. <تصفيق> إذن المعنى أن كل غم ينسي ما هو دونه طيب. وعلى هذا قول الشاعر لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأبدان بالعلل لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأبدان بالعلل نعم يلا ها لا لا لا طيب طولوا لكي لا تحسنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. من الذي فاتهم ومن الذي أصاب؟ الذي أصابهم؟ من الذي فاتهم ومن الذي أصابهم فاتهم المصلح. نعم. والغنياء؟ والغنياء. والذي أصابهم الهزيمة والقدرات. تمام. قوله تعالى خبير والله خبير بما تعملون ما معنى خبير خبير نعم خبير اي عالم يعني نعم الخبير هو العالم بالاوامر هو العالم ببواطن الأمور نعم وعلمه ببواطن الأمور يستلزم علمه يستلزم علمه بظواهرها من باب أولى طيب ما هي الفائدة من ختم الآية بهذا الاسم؟ خالد ختم الآية يعني بهذا الاسم؟ بقوله وَاللَّهُ ما تعملون فَعَمَلُونَ لأن خبر الله عز وجل بحالهم هو الذي يتوقف عليه العقاب والحساب فهو كالتهديد لهم يعني إذا كان الله خابرٌ خبيرٌ بأحوالكم م. فهو الذي سيحاسبكم ويراقبكم على ما تعملون على ما حصل منكم نعم طيب قال الله تعالى ثم أنزل عليكم بعد الغام ما كملنا الآية من حتى نكمل حوائد بعد التكمية شاء الله طيب يقولون يخفون في أنفسهم ما لا يبدونك يقولون هذا ما يخفونه لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه هنا الأمر هنا واحد الأمور يعني لو كان من الشأن في هذه الغزوة شيء ورد الأمر إلينا ما قتلناها هنا يعني ما خرجنا ولا قتلنا وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة حين الخروج إلى أحد هل يخرج أم لا فأشار عليه الشبان بأن يخرج لأنهم أو كثيرا منهم لم يخرجوا لم يخرجوا في غزوة بدر فأرادوا أن يعوضوا عن تخلفهم عن غزوة بدر بهذه الغزوة وقال بعض الصحابة بل نبقى يا رسول الله في المدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم من على السطوح وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى هذا ولكنه دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم عزم على أن يخرج ولبس لامة الحرب وخرج فكأنهم أرادوا أن يرجع عن عزيمته وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له فقال ما كان لنبي لبس لامة الحرب أن يضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه، هكذا أونا، فخرج. فالذين قالوا نبقى في المدينة هم الذين قالوا لو كان لا من الأمن شيء ما قتلناها هنا، يعني لا لا بقينا في المدينة ولم ولم نقتل. قال الله عز وجل: قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل يعني يا محمد لهاؤلاء الذين قالوا لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلناها هنا لو كنتم في بيوت أي بقيتم فيها ولم تخرجوا ليس في مدينتكم فحسب بل في بيوتكم في قاعل البيت لا برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم شف في البيوت فيه اختفاء لا برز فيه ظهور يعني أن اختفاءكم وبقائكم في بيوتكم لا يمنع أن تبرزوا إلى مضاجعكم حيث كتب عليكم قتل وقوله في بيوتكم فيها قراءتان سبعيتان ضم الباء وكسرها في بيوتكم في بيوتكم وفي كتب عليهم ثلاث قراءات عليهم القتل عليهم القتل عليهم القتل كسر الهاء والم وضم الهاء والم وكسر الهاء مع ضم الم ثلاث قراءات عليهم عليهم القتل عليهم القتل عليهم القتل ثلاث قراءات سبعيات يعني لو كنتم في بيوتكم لا برز وهذه لو شرطية فعل الشرط كنتم وجوابه لا برز وقد مر علينا أن لو تأتي شرطية وتأتي للتمني مثل قوله تعالى وَالَّذِينَ لو تدهنوا فَيُدْهِنُ يعني وَالَّذِينَ لَوْ تدهنوا تكون مصدرية يقول عز وجل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل كتب عليهم القتل كتابة قدرية لا كتابة شرعية كذا فهي كق... كقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحين هذه الكتابة قدرية أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السّلام فهي كتابة شرعية قمان فرض وقوله إلى مضاجعهم أي مكان الاتجاع لأن الميت يرجع في قبره ولكنه اتجاع إلى أمد إلى أن يبعث يوم القيامة فإن الرط جاء في القبور ليس هو آخر شيء ولما سمع عربي رجلا يقرأ قول الله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال والله مزائر بمقيم شوف كيف فهم العرب. والله مزائر بمقيم فاستدل بهذه الآية على أنه لا بد من مفارقة لهذا لهذه المقابله، وذلك في البعث طيب، وقوله إلى مضاجعهم قلت محل اطشاعهم الذي يدفنون فيه. وليبتلي الله ما في صدوركم. قوله وليبتلي. الواضح الفطر. واللام لام التعليل ولهذا يجب كسرها ولا يجوز أن تسكنها يعني لا يجوز أن تقرأ وليبتل بل يجب أن تقول وليبتل لأن لام التعليل مكسورة بكل حال بخلاف لام الأمر فإن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حرف العطف الواو والفوثم الواو والفاء وثم قال الله تعالى ثم ليقضوا سفتهم واليوف نذورهم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل يفرح أما لام التعليل فإنها مكسورة دائما ولو بعد الواو أو ثم أو الفاء يقول ول يبتلى الله طيب الواو حرف عطف ثأينا ما عليه وليبتلي. مقدر مش التقدير فعل ذلك نعم آه الواو الواو حرف عطف ولا بد أن يكون معطوف طوف عليه كتب لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتيل اللهم في سدوركم لا ما لا بد أن يكون لا. خالد أسابكم ذلك هذا عنه كل أحال بعيد يعني بمعنى أن السياق بعيد ولقد قيل به نعم لا بعيد يعني. لا يقولون أن المعطوف عليه مقدر التقطير فعل ما فعل ليتبين لكم ما حصل بسبب أسيانكم وليبتلي وليبتلي فالما فالالمقدر الآن علة ومعلول علة ومعلول لأجل أن صحة عطف العلة الثانية على العلة التي حذفت مع معلولها وقال يبتلي ما في صدوركم يبتلي بمعنى يختبر ويمتحن وما في صدوركم هي القلوب لقول الله تعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. طيب. وليمحص ما في قلوبكم. قوله وليمحص معطوف على يبتلي. والتمحيص بمعنى التخليص محصه أي خلصه. يخلص ما في قلوبكم من كل ما يكون فيه إرادات سيئة كقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة أو فيه شيء من التسخط على القدر أو غير ذلك مما يفسد ما في القلب وقوله ما في قلوبكم إذا قال قائل ذكرتم أن ما في الصدور هي القلوب وأن التمحيص أيضا للقلوب فكيف كان ذلك؟ نقول نعم لأن الابتلاء غير التمحيص الابتلاء غير التمحيص الابتلاء اختبار والتمحيص تنقيه ولهذا اختلف التعبير فقال ليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ولم يقل ما في صدوركم بل قال يمحص ما في قلوبكم من الأذى الذي يضركم في في دينكم، لأن كراهت ما وقع أو إرادة ما لم ما لا ينبغي إرادته أين تكون؟ تكون في القلب، ولهذا كانت تمحيص على ما في القلب أو كانت تمحيص لما في القلب لا للقلب نفسه والابتلاء للقلب نفسه. يبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في القلوب ينقي فاختلف المورد المورد في الأول القلب وفي الثاني ما في القلب نعم ويمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الجملة هذه السنافية لبيان إحاطة علم الله فيما في القلب، ولقد خلقنا الإنسان، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذا تلق المتلقيان على اليمين وعن الشمال قعي، وفائدة ختم الآتي بها أنه لما بين أن الله تعالى قدر ما قدر لهاتين الحكمتين الابتلاء والتمحيص، بين أنه بعد ذلك سيعلم ماذا يكون في القلب بعد هذا الابتلاء وهذا. التمحيص نرجع الآن إلى بيان الفوائد قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسم من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل هو الذي يجلب للمرء النوم أو يرفعه عنه لقوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمن ثم ولكن الله بحكمته جعل للنوم أسبابا فالإنسان مثلا إلى الطجع والسرخ أتاه النوم وإذا انشغل قلبه واهتم لأمر ما فإنه لا يأتيه النوم وهذا كغيره من الأشياء التي تكون بإرادة الله ولكن لها سبب ومن فوائد هذه الآية أنك إذا أرقت ولم يأتك النوم في الليل فالجأ إلى الله عز وجل إلى الله واسأله أن يذهب عنك الأرق وادع بما وردت به السنة من دعاء الأرق المشهور ومن فوائد هذه الآية أن النعاس قد يكون محمودا ويعتبر من النعم لقوله آمنة النعاس قال العلماء النعاس في الحرب نعمة والنعاس في العلم ما يكون نقمة لكن يكون مذموم يعني محمود في الحرب ونعمة أما في العلم فإنه مذموم وكذلك أيضا في الصلاة ولكنه إذا غلب على الإنسان فإنه لا يؤخذ به إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه المعاس في الصلاة أن يتجع وأن يستريح قال فلعله يذهب ليدعو لنفسه فيكون أمر بالعكس من فوائد هذه الآية الكريمة أن النعاس الذي أصابهم إنما أصاب المؤمنين الخلص لقوله يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ومن فوائد الآية أنه قد يوجد في الكمل من المؤمنين شيء من العيوب كالأنانية فإن قوله قد أحمتهم أنفسهم يدل على أنانيته وأنهم ليس لهم هم إلا أنفسهم والذي يليق بالمؤمن أن يكون همه في مثل هذه المواطن نصرة الإسلام وعزة الإسلام وأن يبيع نفسه لله ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان الذي لا يكون له هم إلا نفسه في هذه المواطن قد يبتل والعياذ بالله بهذه البلوى العظيمة وهي أن يظن بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنواعا كثيرة من الظن بالله غير الحق منها أنهم ظنوا أن, أن هذه الهزيمة لا انتصار بعدها وهذا ظن سوء كل من ظن أن الله يديل الباطل على حق إدالة مستقرة فقد ظن <تصفيق> فقد ظن بالله ظن السوء ومن أراد أن يرجع إلى كلام من القيم جزء المعتف فهو فهو كلام جيد لم يوجد لا في كتب التفسير ولا في كتب التاريخ نعم ومن فائد هذه الآية ذم من ظن بالله غير الحق لأن الله ذكر هذا في سياق ذم هؤلاء الذين ليس لهم أحمٌ إلا أنفسهم فإذا كان من ظن بالله غير الحق مذموماً كان من ظن به ظن الحق محموداً ومن فوائد الآية أنه لا يظن أحد بالله ظن غير الحق إلا وهو جاهل جاهل بقوله ظن الجاهلية فكل من ظن بالله غير الحق فإنه بلا شك جاهل لم يقدر لحق حق قدره ومن فوائد هذه هذه الايه أن هؤلاء انكروا انكروا ما فعله رسول الله صلى الله من الخروج الى احد لكنه على وجه خفي لقوله لقولهم حل لنا من الأمر من شيء؟ لأنه على زعمهم لو كان لهم شيء من الأمر ما قتلوا. ومن فائد هذه هذه الآية بيان أن الأمر كله لله. الأمر الشرعي والأمر الكوني كله لله عز وجل. ليس لأحد مع الله أمر. فكل الأمر لله لقوله قل إن الأمر كله لله ومن فوائد هذه الآية أنه يجب الإنسان أن ينكر المنكر بذكر الحق لأن الله قال قل إن الأمر كله لله والأمر في قوله قل أدنى أحواله أن يكون للاستحباب ومن فائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك لأنه لو كان يعلم الغيب لكان يعلم ما يخفون وإن لم يبدوه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا في حياته ولا بعد مماته وإذا كان لا يعلم الغيب في حياته فعادم علمه الغيب في مماته من باب أولى وقد صرح الله بذلك حيث أمره أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك أمر الله أن يعلن هذا وقد علنه آلنه عليه الصلاة والسلام على الملأ لم يكتم شيئا مما أحاه الله إليه ومنه هذا ومن فوائد هذه الآية التنديد بمن يعترضون على القدر لقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا إلى آخره ومن فوائد هذه الآية أن لو بعد القدر لا تفيد شيئا لقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم من قتل إلى مضاجعه ومن فوائدها أن قضاء الله لا مفر منه أن قضاء الله لا مفرم لقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضجع ومن فوائد هذه الآية أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن الشهداء يدفنون في مكان استشهادهم لقوله برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي في أماكن قتلهم وهذا إن لم تفده هذه الآية فقد استفيد من السنة فإن قوما من الصحابة حملوا قتلاهم في أحد لدفنهم في المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مصارعهم يدفنون هناك في, في أحد نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة في أفعال الله من أين تؤخذ ولبتلي الله ما في صدوركم والنصوص في إثبات حكمة الله لا تعد ولا تحصى. بل حتى الأمور الكونية التي لا حصر لها كلها تبيد إثبات حكمة الله عز وجل ومن فوائد الله الكريم هن العبرة والمدار على القلوب التي في الصدور <تصفيق> لقوله وليبتلي الله ما في صدوركم وقد بينا فيما مضى أن أحكام الدنيا على الظواهر وأحكام الآخرة يا جمال على البواطن ودليل ذلك قوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وقوله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر يوم توبل السرائر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل المنافقين وهو يعلم ببعضهم ويقول لا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه إجراء لهم على إيش على ظاهرهم ولأنه لو رجع إلى الباطن في أحكام الدنيا لسادت الفوضى بين الأمة لأن كل الإنسان قد يقتل الشخص أو يؤدبه ويعذره ويقول إن قلبه منطون على الكفر والنفاق ويحصل في هذا من الشر ماذا يمكن أن تعيش الأمة به ولكن الله بحكمته ورحمته جعل أحكام الدنيا على الظواهر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد جبت لي عباده بما ينقي قلوبهم ويخلصها من الشوائب لقوله وليمحص ما في قلوبكم والتمحيص كما قلنا هو التنقية ومن فوائد هذه الآية إثبات علم الله بما في القلوب لقوله والله عليم بذلك الصدوء ويتفرع على هذه الفائدة التحذير من إضمار ما لا يرضى به الله لأنك إذا أضمرت ما لا يرضى به الله فسوف يحاسبك عليه وإن كان لا يبدو للناس فعلى المرء, فعلى المرء أن يحاسب نفسه جائنا وينظر ما في قلبه هل في قلبه الخير و. إرادة ما يرضي الله وإرادة, وإرادة ما يرضي الله أو أن الأمر بالعكس فليصح الوضع وثم قال تعالى إن الذين نعم واحد الأمور نعم. من الشأن، يعني لو كان نظر مشهور ورأي ماقتنهم، ما ولا إنه يعني المفسرين الذين يقولون بعض المؤمنين ولكن في لبس، الثاني هو منافقين، الراجح، الراجح الأول. انهم مؤمنين الراجح الاول انهم مؤمنون ضعف مؤمنون ضعاف الايمان قال في اول الكلام قد عنكم ومثل هذا لا يكون المنافقين يصل يعني ما يوجب علينا ان, إن الذين قالوا الأمر الامر انهم في الايمان أنهم هم الذين حضروا بدر واشاروا على مصاله البقاء بدر ما ينفع يسمون لهم هم أنه ضعف الإيمان لكن الذين قالوا أنهم منافقون كأنهم استعظموا هذا أن يقع من المؤمنين لكن إذا نظرنا إلى الذين قالوا هذا ما نستطيع أن نجزم بأن الذين قالوا هم أهل بدر قد يكون هم أو غيرهم نعم أن الذين حضروا بدر هم الذين أشهروا عن نبي نعم هم الذين أشهروا صحيح لكن هل إنهم لما رأوا القتال لو عازم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ هل يكونوا هكذا؟ قد لا يكونوا هذا. على كل حال ما نجزم أنهم هم الذين حضروا بدر. فقد يكون الذين حضروا بدر لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عزم مصمم يعني استقامت نيته لأن أهل بدر هم أفضل من أفضل الصحابة نعم هل يجوز الشيخ الحكم على الأشخاص بغرب تردن؟ كيف؟ هل يجوز الفكم على الأشخاص بغرب تردن؟ بإيش؟ بغرب تردن يقول العلماء يحرم الظن السوء بمسلم ظاهره العدالة فإذا لم يكن ظاهره العدالة ووجد القرائم فلا حرج لأن الله يقول اجتنبوا كثيرا من الظن ثم يقول إن بعض الظن إثم ولم يقول اجتنبوا الظن كله قال كثيرا منه ولم يقل ان الظن اثم بل قال بعض الظن اثم نعم الحديث ما ما تجاوز ما حدث بي ما لم تعمل نعم قلنا إيه يعني يحاسبه عليه لأن حديث النفس ما يعتمده الإنسان إنك ما لو اعتمد هو صار عمل لو اعتمد صار عمل نعم لما مجرد حديث ووهو جس هلكوا هلك هل إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إذن من أزلوا الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم اذا غربوا في الارض او كانوا بضل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسقا وتنفي قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولا إن قتلتم في سبيل الله أو ماتتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. بس. نعم. كمل الآية ولا أن قتلتم. ولا إن ماتتم أو قتلتم لا إلى الله تشررون. عودي بالآية. الشيطان رجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذي من يتولى منكم يوم التقجمعان. إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ولقد عفى الله عنهم والله غافور حليم. إن الله غافور حليم. أظن فيه مناقشة. نا. وفوائد. خلص. طيب. يقول الله عز وجل. يقولون هل لنا من الأمر من شيء. هذا مثلاً المناقشة ما المراد بهذا الاستفهام؟ ترى من يقولنا هل لنا من الأمر من شيء؟ ما المراد بالاستفهام؟ هاه؟ وسماه الإنكالي. هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. هذا من قل إن الأمر كله لله. خل هذه اللي قبلها. هل لنا من الأمر من شيء؟ ما مراد بالاستفهام. يعني نفي؟ نفي نفي. إذا كان نفيا فكيف صح أن يقال قل إن الأمر كله لله؟ لأنه إذا كان نفيا فقد أقر بأنه ليس له من عمل شيء. فيكون أمر الله. يعني لا بس هنا ما من شيء. فقال سبحانه تعالى. لكن إذا جعلتها بمعنى النفي، كان قوله قل إن الأمر كله, كله لله. لا يصح أن يكون ردا عليهم. هذا ميكار. لك وإيش مانننكر؟ هل مناهن النفي كما قال بنداود؟ <تصفيق> ها. أنكروا أن لم يرجع إليهم ويرد إليهم الأمر في شأن الحرب. إيه. يعني كأنما يريد ي يريد تبرئته أنفسهم. طيب. ما المراد بالأمر في قوله؟ قل إن الأمر كله لله. واحد الأوامر أو واحد الأمور. إيه. قل إن الأمر كله لله. هل المراد الأمر اللي هو ضد النهي؟ وهو واحد الأوامر أو المراد واحد الأمور واحد الأمور ما تقولون؟ يعني يشمل الأمور واحد الأمور واحد الأوامر لكن السياق يقفضي أن يكون واحد الأمور نعم قوله يخفون ما في أنفسهم ما لا يبجون لك. ما الذي يخفونه يا عبد الرحمن برهيم <تصفيق> ما يعني الذي يخفونه يعني إنكار عن القيادة انكار إيش. <تصفيق> ما في الآية بيان لهذا الشيء الله عزوجل يقول إنه كنا من المشي. يقول إنه كنا من أم شيء ما قتلنا هؤلاء طيب إذا كان إذا كان هكذا خال فكيف صح أن يقال إنه يخون في أنفسهم يعني يخون في أنفسهم مراد لا أنهم يخونه لا يودونه وإنما يكون بين هذه الطائفة هذه الطائفة مجموعة أنكرت على القيادة هذا الشيء فهم يخون هذا الأمر في أنفسهم يعني في هذه الطائفة ولا يظهرونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة الأخرى التي غش. يعني فيما بينهم. فيما بينهم فيما بينهم يخونه فيما بينهم ولكنهم يخاطبون به بعضهم يخاطبون به بعضهم, بعضهم بعضهم نعم قول الله عز وجل لبرز الذين كتب عليهم القتل جلال مصطفى ما المراد بالكتابة هنا الشرعية أو الكونية؟ الكونية. أحسن. طيب هل تستطيع أن تأتي بمثال للكتابة الكونية غير هذه الآية؟ الله والذوجان لقد كتبنا في الزبور من ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض هي لتوابع عباده الصالحين نعم الاحسن طيب قوله تعالى ويبتلي الله ما في صدوركم ويومحصى ما في قلوبكم ما معنى يبتلي؟ نعم وكيف كان ابتلاعاً؟ وبماذا يبتلون؟ نعم. ومن الذي يظهر بهذا الابتلاء يظهر إيش؟ يظهر الصدق المؤمن من؟ من المنافق طيب وليمحص ما في قلوبكم؟ ها ينقيها مما فيها من الدغل وكراها لما وقع وما أشبه ذلك طيب حسن. ثم قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم يتفع جمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا أولا في العراق إن الذين تولوا منكم هذه جملة مؤكدة بإن والذين اسمها اسم إنا وقوله إنما استزل الشيطان هذه الجملة خبر إن إنما استزل لهم وقوله ولقد عف الله عنهم جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم واللام وقد يقول عز وجل مخبرا عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحود وانهزموا. يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. الجمعان مثنى جمع والمراد بهم جمع الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع الكفار, الكفار المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم والكفار بقيادة أبي سفيان يقول إن الذين تولوا منهم تولوا يعني أدبروا وهربوا وهم أكثر الجيش حتى إنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو ثلاثة عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم هؤلاء لا يتولوا يوم التقى جماعة أي تلاقوا وجها لوجه إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب استزل في الأصل طلب الزلة يعني إنما صدهم الشيطان من أجل أن يطلب زلتهم وقيل إن استزلل بمعنى أزل يعني إنما أزللهم والمراد بعزل أي أوقعهم في الزلل والزلل هو الخطأ والانحراف عن الصواب وقوله إن مس إن مسذلهم الشيطان الشيطان اسم جنس ولكل إنسان شيطان قرين له يمره, بالخير يمره بالشر وينهاه عن الخير والشيطان هنا يقولون إنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده عن رحمة الله ومن أجل ذلك كان منصرفا كما قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم وقال بعضهم إنه من شاطا ولو كان كذلك لكان غير منصرف إذا قصد به العلم لأنه إذا كان من شاطا صارت النون والألف زائدتين وإذا كانت النون والألف زائدتين في علم أو في وصف انتنع من الصرف إنما سزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ألبى هنا للسببية أي ببعض الذي كسبوه الذي كسبوه وما هو الذي يكون سببا لإغواء الشيطان من المكاسب هو المعاصب أي أن, أي أن لديهم ذنوبا كان السابق ثم إن الشيطان استزل بها أي أوقاعهم في الزلل بسبب هذه الذنوب لأن الذنوب تكون سببا للذنوب الأخرى ولهذا قال بعض السلف إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها ومن علامة ردها السيئة بعدها فالإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه إن لم يتوب فإن الشيطان يوقعه في ذنب آخر وهكذا حتى يصبح قد أحاطت به خطيئته والعياذ بالله ولهذا قال العلماء إن المعاصي بريد الكفر إن المعاصي بريد الكفر يعني تنتقل من الإنسان مرحلة بعد أخرى حتى يصل إلى قمة المعاصي وهو الكفر ثم قال الله عز وجل لما بين خطأهم وأنهم هم السبب في هذا الخطأ قال ولقد عاف الله عنهم وهذه كالتي سبقت في قوله ثم صرف معهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم فكر الله العفو مرّتين ولقد عاف الله عنهم أي عن الذين تولوا والعفو ترك المؤاخذة على الذنب ويكون في الغالب في ترك الواجبات، يعني الله يعفو عن من ترك الواجب، والمغفرة تكون في من فعل المحرم، ولقد عف الله عنهم إن الله غفور حليم، الغفور من أسماء الله والحليم من أسمائه، والغفور معناه ذو المغفرة. وهي ستر الذنب والتجاوز عنه لأن أصلها من المغفر وهو ما يلبس على الرأس يتقى السهام وهو جامع بين الستر والوقاية أما الحلم فهو التأني وعدم السرعة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه فمن الحليم أنه المنهل للعباد المتأنف عبادة في عقوبتهم في هذه الآية من الفوائد بيان سبب انهزام من هزم من الصحابة وهو استزلال الشيطان لهم ثم بيان هذا السبب الذي بني عليه هذا السبب وهو بعض ما كسبوا من المعاصي. فيستفاري من هذا يتفر على هذه الفائدة فائدتان الفائدة الأولى أن كل ترك للواجب أو فعل المحرم فإنما هو من استزال الشيطان لأنه هو الذي يأمر بالفحشاء وينهى عن المعروف فكل ما حصل من تفريط في واجب أو وقوع في محرم فإنه من الشيطان والفائدة الثانية أن الإنسان قد يعاقب بالمعصية لمعصية أخرى أي أنه تكون عقوبته أن يعصي الله مرة ثانية ويتفرع على هذا أيضا فائدة ثالثة وهي أن العقوبة لا تختص بالألم البدني أو فوات الشهوات قد تكون العقوبة بخذلان المرء عن الطاعة ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إن الرجل لا يحرم قيام الليل بما فعل من المعصية أو بالذنب يصيبه ولا شك أن المعاصي سبب للخذلان ويؤيد ما قلنا هذه الآية إنما استزالهم الشيطان ببعض ما كسبوا وهي التي بنينا عليها هذه الفائدة لكن يؤيدها أيضا قوله تعالى فبما نقضهم مثاقهم لعناهم هذه عقوبة بدنية وجعلنا قلوبهم قاسية عقوبة دينية يحرفون كلمة بعد مواضعه أيضا عقوبة دينية ونسو حظا ما ذكروبك كذلك فالمعاصي لها أسباب سيئة وعواقب وخيمة صلى الله عليه وآله عنه وعنكم ومن فائد هذه الآية الكريمة تحريم الفرار إذا لتقال الجمعان وجهه أن الله بين أن هذا من استزلال الشيطان وأنه عفى عنهم ولو لأنهم مستحقون للعقوبة لم يكن لقوله ولقد عفى عنه فائدة طيب استثنى من ذلك أي من تحريم الفرار عند ابتقاء الجمعان يستثنى من ذلك مسائل أولا إذا كانوا أكثر من مثلهم، إذا كانوا أكثر من مثلهم فلهم الفرار ولكن الثبات أفضل الثاني إذا كان متحرفا لقتال يعني فر من أجل أن يأتي بأسلحة أو يستحث قوماً على الجهاد أو ذهب من أجل أن يفر عليهم أو يكر عليهم من جهة أخرى المهم أنه متحرف لقتال المثلة الثالثة أو متحيزاً إلى فئة يعني أن الجبهة التي هو فيها ضعفة ففر من أجل أن يتحيز إلى فئة أقوى أو تكون الجبهتان ضعيفتين فتتحيز إحداهما إلى الأخرى فهذا لا بأس به وما عدا ذلك فإن الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب وعياذ بالله كما قال تعالى يا أيها الذين آمني إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأتبار ومن يولهم يومئذ جبره، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد فقد باء بغضب من الله ومعواه جهنم وبإسنة النصري ومن فوائد الآية الكريمة إثباتوا أن للشيطان تأثيرا على على العبد حتى في أعماله الصالح حتى في الجهاد لقوله إنما استزلهم الشيطان ولكن بماذا يحصل أو بماذا تحصل العثمة من هذا الشيطان تحصل العثمة بما ذكره الله عز وجل في قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هذه العثمة كلما أحسست بشيء داخل ينهاك عن معروف ويمرك منكر فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن فائد هذه الآية الرد على الجبرية من, من قوله ببعض ما كسبوا ومن قوله تولوا منكم نعم ومن فائدها بيان أن الله عز وجل قد عفى عن هؤلاء لقوله ولقد عفى الله عنهم ومن فائدها أنه ينبغي التأكيد من أجل زيادة طمأنينة المخاطب لأنه أكد هذه الجملة الخبرية التي تريد العفو عنهم أكدها بقسم ولا من وقد من أجل أن تزداد طمأنينتهم في هذا العفو وقد سبق أن قصصنا عليكم قصة الخارجي الذي جاء إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأراد أن يلمز عثمان بأنه تخلف عن بدء وفر يوم أحد ولم يبايع بيعة الرضوان وأن بن عمر أجابه بجواب مقنع وقال اذهب بها إلى قومك لأن الرجل جاء من أجل التشويش والتشويه لعثمان رضي الله عنه ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بيان فضل الله على عباده وإلا فإن الفرار الذي حصل من الصحابة عظيم، ولكن رحمة الله أوسى، فمن أجل ساعة رحمة الله عاف الله عنهم، ومن فوائدها إثبات اسمين من اسماء الله وهما الغفور والرحيم الحليم نعم الغفور والحليم وما تضمناه من من صفة الغفور تضمن المغفرة والحليم تضمن الحلم طيب ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إلى آخر فيها أولا ما يتعلق باللغة العربية قوله وقالوا لإخوانهم اللام هل هي للتعديه أي تعديت القول أو لها معنى آخر نقول إنها إن لها معنى آخر وليست للتع القول لأن إخوانهم قد ماتوا وقتلوا فلا يمكن أن يورجها القول لهم لكنها بمعنى في أي قالوا في إخوانهم أو بمعنى عن أي قالوا عن إخوانهم أيضا يقول أو كانوا غزا غزا تم غاز على وزن فعل قال ابن مالك وفعل لفاعل وفاعل, وفاعل وصفين نحو عاذل وعاذلة عاذل يقال عذل غازي يقال غزّة ويقال أيضا غزات كقاض وقضات لكن هنا نجعل غزّة جمع غازي فما وزنها الصرفي ها وزنها وزنها غزا ما هي ما هي غازي غازي معروف انها فاعل فعل صح فعل نعم و كذلك ايضا قوله ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم اللام هل للتعليل أو للعاقبة لا ها للعاقبه يعني قالوا هذا القول ليجعل الله هذا القول حصة في قلوبهم يقول الله عزوجل يا أيها الذين آمنوا الخطاب أو النداء موجه للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا وفائدة توجيه النداء إلى المؤمنين في هذه في هذا الخطاب أولا الحث والإغراء على قبول ما يوجه إليهم وامتثاله لأن وصف الإيمان يزيد الإنسان قوة وشجاعة كما, كما لو قلت لشخص يا أيها الرجل افعل كذا وكذا أي لرجولتك افعل وهذا سيعطيه قوة واندفاعا في قبول ما توجه إليه الفائدة الثانية أنما ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان الفائدة الثالثة